لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم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 ما خلق الله السماوات والأرضى ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإنك فير من الناس بلقاء أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوتهم وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها بينات، فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا آفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا. تهزؤون، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة ويلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفاع. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَعُومَ إِذِيَ تَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَاتِهِمْ يُحْبَرُونَ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 ثواب، ثم إذا أن بشر تنتشر، ومن آياته أن خلق لكم من أقصكم أزواج، أزواج لتسكنون. إليها وجعل بينكم ما وددتم ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واقتلاع السمتكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبفضاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحني به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَقِمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَانُمْ دَحَوَتْ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ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 ضراب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين غلوا أهواءهم بغير علم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 ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وَلَا تكونوا من المشركين مِنَ الذين فرقو دينهم وكانوا شيعة. كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما من ربا ليرضو في أموال الناس فلا يرضو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم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 117. لذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 118. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشرفين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 لنسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا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 فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَنُّوا مِن بَعْدِهِ يَذْكُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ مَّدْعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أن بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتها فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة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 إن عاد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون